إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيك له وأشهد أن عبده ورسوله آمنوا أن أن الذين لا إلا لا محمدا يا أيها شيك عبده اتقوا ت ت حق ق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 شر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار ن س أ ل الله العظيم ورب العظيم ان يجيعنا و إ ي ا ك م من عذاب النار نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات و ن س أ ل ه جل في علاه و ك م ا جمعنا في هذه الغرف أ ن يجمعنا بكم في ا ل ج ن ة مع حبيبنا و ق ر ة أ ع ي ن ن ا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم مع حصة جديدة بفضل الله تعالى من ومع الأجرومية المنفوعات علامات علامات تعالى الرفع حصة حصة النحو شرح جديدة في في بفضل باب باب الله ولازلنا ووصلنا إ ل ى الواو إ ذ ا س أ ل ن ا المؤلف رحمه الله وقلنا له عرفنا المواضع التي تكون فيها ا ل ض م ة ع ل ا م ة للرفع ف ع ل ا م ة الرفع ا ل ض م ة والواو و ا ل أ ل ف والنون تكلمنا عن مواضع الضمه اين تكون ع ل ا م ة للرفع ف ن س أ ل ه ما هي المواضع التي تكون فيها الواو ع ل ا م ة للرفع ف إ ن ه سيجيبنا بقوله رحمه الله و أ م ا الواو فتكون ع ل ا م ة للرفع في موضعه في موضعه في جمع المذكر السالم وفي ا ل أ س م ا ء الخمسه ة و ي أبوك و أ خ و ك وحموك و ف و ك وذو مال ه اذن مال طيب إ الواو تكون ع ل ا م ة للرفع في موضعين كما يظهر لكم من خلال اللوحة ها في موضعين. في جمع المذكر السالمي الأسماء الخمسة موضعين وفي في في طيب جمع <تصفيق> نعم فنقول جاء المعلمون جاء المعلمون آه ما إ ع ر ا ب جاء المعلمون ما إ ع ر ا ب ه ا هم؟ نعم جاء المعلمون ف ا ل م ا ض ي مبني على الفتح جيد هم؟ المعلمون فاعل مرفوع نعم فاعل وعلامه ة وعلامة ر ف فاعل م رفعه الواو ا ل ن ا ئ ب ة يعني هذه ل ل ه ي ن ا ئ ب ة عن الضمه فالاصل هي ينوبون عنها نعم <تصفيق> إ ذ ا ا ل ق ن ا و ع ل ا م ة رفعه الواو النائبه عن الضمه ة ونقول كذلك نجح المجتهدون إ ذ ن ا ل و ا و ن ا ئ ب عن ا ل ض م ة لانه جمع المذكر السالم, جمع السالم. أحسنتم. قال الله جل وعلا وجاء المعذرون يعني تعيف تعيف جمع تعيف ما ما المذكر السالم ما هو تعريف جمع المذكر السالم هو هو جمع ما هو تعريف جمع المذكي السالم ي نعم يعني هو ماذا وماجمع ما بواو ونون في حال الرفع وياء ونون في حالتي الجائع والنصب ي يعني جمع المبكر السالم ي ر ف ع بالواو هذا الذي يهمنا وسياتي معنا النصب و ا ل ج ر نعم وسياتي معنا النصب و ا ل ج ر نعم طيب اه و ق أ في قوله تعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليهم صوره تنبئهم بما في قلوبهم نعم يعني هنا المنافقون فاعل, فاعل. وعلامه رفعه الواو ن ي ا ب ة أ و النائبه عن الضمه نفس الاعراب تمام أحسنتم إ ذ ا هذا هو الموضع و ا ل أ و ل الذي تكون فيه ماذا الواو ع ل ا م ة للرفع الواو ع ل ا م ة للرفع الموطن التاني ما هو م الموطن هو ا التاني ما هو الموطن التاني الذي الأسماء الخمسة、أحسنتم. الأسماء الخمسة、لا. الأسماء الخمسة تكون أحسنتم فيه فنقول جاء أ ب و خ ا ل د جاء أ ب و خالدين ما يعرف ابوه ن ا جاء أ ب و خ ا ل د فاعل ن ع م فاعل فاعل مرفوع بالواو أ ح س ن ت م مرفوع بالواو النائب عن الضمه ل أ ن ه من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة لانه من الاسماء الخمسه او تقول مثلا جاء أ خ و ا ل أ س ت ا ذ وهو مضاف طبعا وهو مضاف ا ل أ س ت ا ذ أ و خالد أ ب و خالد خالد آه الله ما شاء الله <تصفيق> طيب وهو مضاف خالدين مضاف إ ل ي ه جاء أ خ و ا ل أ س ت ا ذ يعني أ خ و يعرابها ك أ ب و او ك أ ب ي نعم إ ذ ن أ خ و كذلك تقول مات حموا مريم م ت ح مريم و وقيل والحمو قيل و أ خ ذ الزوج أ و من أ ق ا ر ب الزوج نعم اه. كان في ا ل حديث يكم الدخول على النساء قيل أ ر ا ي ت الحمو、اه. قال الحمو الموت اه. قال الإعلام أدني قال الحم و الموت نعم إ ذ ن ف و ق ه ف و ق ه نظيف ف و ق ه نظيف ما ي ع ر ب ف و ق ه هنا ف و ق ه نظيف مبتدا أ نعم و ع ل ا م ة رفعه الضمه ع ف و الواو ً ا عن ا ل ن ا ئ ب ة عن ا ل ض م ة ل أ ن ه من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة نعم ، فوكه وهو مضاف الكاف مضاف إ ل ي ه نعم ، فوكه هذا ذو مال هذا ذو, ذو هنا ما يعرابها ذو هذا لا فضفوك نعم ح م ك الله هذا ذو مال خ ب ه نعم خ ب ه أ ح س ن ت م ها اسم تنبيه وذا اسم إ ش ا ر ة أ ح س ن ت م نعم وفوق آه آه عفوا ذو مال الخبا ذو م ا ل ذو خ ب ه م ع ف وعلامه رفعه الوان ن ا ئ ب عن الضمه ل أ ن ه من أ س م ا ئ ه ا ل خ م س ة وهو مضاف مال مضاف إليه م اليه أ ح س ن ت م ما شاء الله جيد وكان كما في قوله تعالى وكان أ ب و ه م ا صالحا وكان أ ب و ه م ا صالحا وفي قوله تعالى قال إ ن ي أ ن ا أ خ و ك إ ن ي أ ن ا أ خ و ك جيد إ ن ي أ ن ا أ خ و ك طيب إ ذ ن لكن هذه الاسماء أ س م ء ا ل خ م ة هذه ا ل أ س ا ل خ م س ة لا ترفع بالواو لا ترفع بالواو الا ب س ت ة شروط إ ل ا ب س ت ة شروط ف إ ذ ا فقد شرط من الشروط ف إ ن ه ا لا ترفع بالواو الشرط الاول أ ن تكون م ك ب ر ة أن تكون, مكبرة أن تكون م ق ب ر ه أ ن تكون م ق ب ر ه يعني إ ذ ا كانت م ق ب ر ه ترفع ب ا ل و ا مثلا جاء أ ب و ه لكن إ ذ ا قلت جاء أ ب ي سعيد جاء أ ب ي سعيد أ ب ي هنا م رفع بماذا أه؟ جاء ابي بالضمه、تي. اه بالضمه、تي. ليس بالضم الضم للبناء أه؟ عندما نقول الضم نفهم البناء ليس ا ل إ ع ر ا ب ابي بالضمه、تي. اه اذن عندما صارت م ص غ ر ة رفعت ب ا ل ض م ة إ ذ ن ينبغي أ ن تكون أ ن تكون مكبره فتقول جاء أ ب و أ ب و وليس أ ب ي لو قلت أ ب ي صارت م ر ف و ع ة بالضمه وليست بالواو هذا الشرط ا ل أ و ل من الشروط أ ن تكون أن تكون مفردة أ ن تكون م ف ر د ة ف إ ذ ا كانت م ف ر د ة ت ر ف ع بالواو مثل نجح أ خ و خليل لا أ ب ي ليس اسم ابني جاء أ ب ي خليل د أبيو, أبيو, أبيو. يعني تصغير أب تصغير أبو أبيو ب يعني تصغير تصغير معفوع ا ض الضالة م للآخر أممم ن ر ف ع ب ا ل ض م ة نعم مم... طيب ي ا ل ق ل ن ان أ تكون م ف ر د ة مثل نجح نجح اخوه اخوه أخو خالد آه؟ مفرده و إ ذ ا كانت م ج م و ع ة ترفع ب ا ل ض م ة تقول مثلا نجح إ خ و ت ه إ خ و ه خالد إ خ و ه خالد هنا إ خ و ه مرفوعه بالضمه ل أ ن ه ا جمع وليست مفرد نعم من الشروط كذلك أ ن تكون م ض ا ف ة أ ن تكون م ض ا ف ة أ ن تكون م ض ا ف ة ف إ ذ ا كانت م ض ا ف ة توفى ع بالواو تقول مثلا زارنا زارنا رشيد أخو اخ و رشيد إ ن كان عنده اخ ذ ه راى ن اخ رشيد يعني تكون هي مضافه وما ياتي بعدها مضاف اليه نعم وما ياتي بعدها مضاف اليه احسنتم جيد اما إ ن كانت غير مضافه تنفع بالضمه متى و ل ゾーラなあかんか、ね、いもん here,。 كذلك من الشرط أ ن تكون م ض ا ف ة لغييه المتكلم لغييه المتكلم تقول سعيده اخو العلمي سعيده اخو العلمي ف إ ذ ا كانت ا ل م ض ا ف ة ي ي ه المتكلم توفى ب ا ل ض م المقدره تقول سعيده اخي, أخي. سعيده أ خ ي ما يعبوا ا اخي, ما يعاب أخي؟ س ع ي د أ خ ي ف ا ع ل نعم مرفوعا جيد و ع ل ا م ة رفعه و ع ل ا م ة رفعه لا إ ل ه الا ل ل ه و ع ل ا م ة رفعه أ خ ي بضمه مقدره ب ض م ة أ ي نعم م ق د ر ة على ا ل أ ل ف أ خ ي <تصفيق> على ا ل أ ل ف بالضمه ا ل م ق د ر ة على ماذا على ما قبل نعم على ما قبل ي ا المتكلم تمام منع من ظهورها اشتغال المحل ب ح ر ك ة ا ل م ن ا س ب ة أ و ا ل م ن ا س ب ة نعم نعم إ ذ ا اذا اضيف اذا اضيف اخوك إ ل ى ي ا ي المتكلم تعرف ع بالضمه وليس بالواو يعني هذا الشرط كذلك آه، طيب من الشرط كذلك أ ن يكون الفم خاليا من الميم أ ن يكون الفم خاليا من الميم نعم نعم السلام ع ر ا ك كذلك أ ت ك ل م معك إ ن شاء الله وعليكم السلام ورحمه الله و ب ر ك نعم أ ن يكون الفم خاليا من الميم تقول مثلا فوكى فوكى نظيف نعم فوكى نظيفٌ. نظيف لكن إ ذ ا قلت مثلا إ ذ ا قلت فمك و اه وعليكم سلامت الله ي ا ل ا ش ي خ محمد إ ذ ا قلت فمك و فمك و نظيف فمك و فمك و نظيف يعني فمك و فمك و هنا مرفوع بماذا مرفوع ب نعم ب ا ل د م ة ب ا ل د م ة ا ل ظ ا ه ر ة ب ا ل د م ة نعم ما ع ترفع ا ل د م ه الظاهره وهو و مضاف الكاف أه؟ مضاف إ ل ي ه ف ا م و ك ف ا م و ك نعم وقلنا من الشرط أ ن تكون ذو بمعنى صاحب ح ي ك م الله بارك الله فيك أ ن تكون ذو بمعنى صاحب أه؟ ذو بمعنى صاحب تقول مثلا حضر ذو علم、م? حضر ذو علم نعم طيب حضر ذو علم نعم و إ ذ ا كانت ذو بمعنى الذي الذي ت ل ز م حاله و ا ح د ة فنقول حضر ذو نحبه ح ض ر ة ذو نحبه يعني ح ض ر ة هنا بمعنى الذي بمعنى, اللذي. بمعنى اكرمت ل ذ ي أ ذو نحبه بمعنى اكرمت ل ذ ي أ ذو نحبه جيد اذا, إذا كانت ب م ع ن ى الذي تلزم حاله و ا ح د ة لانها أ ن ه م ب ي ة ل أ ن م ب ن ي ة وليست م ع ر ب ة وليست معرضة هذه الشروط السته ش التي لا توفر ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة بالواو الا إذا تحققت فيها إ ذ ا تحققت فيها طيب كم المواضع التي تكون فيها الواو على من ل المواضع التي رفعي كم ك و ت ف ي ه الرفع ا و و ا على مل ي في موضعين, أحسنتم. في موضعين. ما هما الموضع و ا ل أ و ل الموضع الاول ل م في جمع المذكر السالم نعم, نعم. والموضع و التاني والموضوع ا ا ل في الأسماء الخمسة. نعم ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة نعم قلنا عرفنا جمع المذكر السالم ما هو تعريف جمع المذكر السالم ما هو تعريف جمع المذكر السالم ما هو تعريف جمع المذكر السالم, ما جمع, المذكر السالم؟ نعم يا ما جمع بواو ونون الرفعي أ ح س ن ت م في ح ا ل ة الرفعي طيب وياء ونون وياء ونون في حالتي ا ل ج ر والنصري وسنرى هذا إ ن شاء الله في بابي في علامه النصري وفي علامه الجري أحسنتم نعم الأسماء الخمسة الأسماء تحقق الخمسة الخمسة نعم متى طرفه بالواو إذا طرفه ف ا ماذا نعم متى <متعت فيها> في ترفع بالواو إ ذ ا تحققت فيها سته ة شروط،, شروط،, شروط اولا أ و ان أ تكون م ك ب ر ة جيد أ ن تكون م ك ب ر ة و أ ن تكون مفرده ة نعم ن م ك ب ر ة و م ف ر د ة و أ ن تكون م ض ا ف ة نعم م ض ان ف ة أ تكون إ ض ا ف ت ه ا لغير جاء المتكلم نعم لغير ج احسنتم ء المتكلم أ ثم كذلك أ ن يكون الفم مكبر يعني أ ب و ه هذا تكبير لكن عندما أ ق و ل جاء أ ب و خالدين هنا مرفوعه بالواو لكن عندما أ ق و ل جاء أ ب ي هذا تصغير عندما أ ق و ل جاء أ ب ي هنا صارت مرفوعه بالضمه, أحسنتم. صارت بالضمة. أه؟ أه؟ الفم ا أ ن يكون الفم خاليا من الاضراس عفوا ل م ن أن يكون خ ان ل ي ا م هم كلمتكم الله, الله أن يكون خاليا من الميم ان الفيديOTHER تكون ذو بمعنى ماذا ثم ت بذلك أَلَّحَكَ ان ل ل ه ي س تكون, الله الله تكون د و بمعنى... بمعنى صاحب أن تكون... ذو بمعنى صاحب والا ل تكون بمعنى ا ذ ي وأن, ت... وأن ل تكون بمعنى الذي ما شاء الله أ ح س ن ت م بارك الله فيكم وعلى متابعتكم وجزاكم الله خير جزاء ما أحسنتم المعذرون المعذرون شاء الله طيب. ها؟ أحسنتم. وجاء المعذرون. ها؟ وجاء طيب المعذرون وجاء الواو ما يعرف الواو هنا وجاء المعذرون ما يعرف الواو كنا تكلمنا عن هذه آه بي بي بحسب آه بحسب ما قبلها أحسنتم الواو بحسب ما قبلها أو بحسب حسب ما ما الواو قبلها جاء على قبله جيد جاء, جاء جاء نعم فعل آه. فعل ن ا ماض فعل、ماضي. مبني على الفتح ما شاء الله فعل ماض ماض مبني على الفتح المعذرون آه. آه. المعذرون, آه. آه. المعذرون. نعم. فاعل نام فاعل فاعل ن ع مرفوع و ع ل ا م وعلامة رفعه أه؟ أه الواو ا ا ل ن ا ئ ب ة عن ا ل ض م ة ل أ ن ه جمع مذكر سالم مذكر س احسنتم ل م أ والنون هذه والنون. وهذه ن ن و و النون ما محل من ا ل ع ر ا ب المعذرون نعم النون عوض نعم ما شاء الله عوض, عوض عن و ض ع ماذا عوض عن التنوين ما شاء الله عوض عن التنوين في الاسم المفرد ها في الاسم المفرد س ت ص ع ي ن مثلهم إ ن شاء الله ها يعني في ماذا في النحو ام في السرعه في ا ل إ ع ر ا ب أ م في السرعه ب إ ذ ن الله نعم هناك من جمع ا ل إ ع ر ا ب والسرعه الله م ب ا ر ك أ ح س ن ت م طيب إ ن شاء الله تعالى إن وكان شاء الله、طيب. قال الله علاه أبوهما صالحا جل طيب في نعم وكان الواو ها الواو نعم بحسب ما ق ب ل ه ا نحسن ت م أ ب و ه م ا أ ب و ه م ا هم وكان أ ب و ه م ا نعم أ ب و ه ا س م كان جيد اسم كان مرفوع بها نعم、م? وعلامه ذلكم ذلكم وعلامه رفعه الواو النائب ة عن الضمه ل أ ن ه اسم من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة ل أ ن ه من ا ل أ س م ا ء أ و اسم من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة أ ب و ه م ا أ ب و ه م ا ها وابو, أه؟ وأبو. أه؟ أه؟ وأبو مضعف. أبو ه و أ ها ها نه و أ ب و وهو مضاف أ ح س ن ت م وهو مضاف نعم وهو مضاف أ ب و مضاف الهاء ضمير متصل ها متصل مضاف إ ل ي ه مبني مبني ها على الضم في محل جر أ ب و ه أ ب وما ه و معرض نا من ياتي بها إ ن شاء الله ما أ ب و ه م ا لا المضاف إ ي ه هو هو؟ ابوه ها أبوه آه ما شاء الله الميم والالف هنا ع ل ا م ة على ا ل ت ت ن ي ة الميم والالف ع ل ا م ة على ا ل ت ت ن ي ة أ ب و ه م ا أ ب و ه م ا وعليكم السلام ومتابعتي ابوهما أ ح س ن ت م وكان أ ب و ه م ا صالحا وكان أ ب و ه م ا صالحا اللهم اجعلنا و إ ي ا ك م من الصالحين فبصلاح ا ل آ ب ا ء يحفظ الله الابناء أ ب ن ء ص ل الآباء يحفظ الله ل ا ا ح يحفظ ب أ فحفظ الله لهما كنزهما وهيا لهما رسول كريم و رجل الجدار ذ هذا ي ليقيم هو الخضر ا ل الذي يريد أ ن ينقضا وانا أ ت ك ل م عن الحديث الذي في البخاري لا أ ت ك ل م عن ا ل ق ر آ ن ل أ ن القران ليحكى القرآن بالمعنى أتكلم عن الحديث الذي في البخاري. وكان أبوهما خ ب ر كان خ ب ر كان جيد طيب السلام عليكم ورحمه الله مع ديه طيب إ ذ ا ننتقل بعد ذلك إ ل ى الموضع الثالث الذي تكون فيه, يكون فيه تكون فيه الالف ع ل ا م ة للرفع قال المؤلف رحمه الله و أ م ا ا ل أ ل ف فتكون ع ل ا م ة للرفع في ت ت م ي ة ا ل أ س م ا ء خ ا ص ة أه في ت ت ن ي ة ا ل أ س م ا ء خ ا ص ة يعني ا ل أ ل ف تكون ع ل ا م ة للرفع في موضع واحد وهو ماذا المتنى المتنى أه في المتنى أه جيد تقول أ خ ذ ا ل ج ا ئ ز ة تلميذان أ و دخل معلمان دخل معلمان أ و عالمان نعم إ ذ ا فدخل عالمان عالمان ما إ ع ر ا ب ه ا عالمان ما اعرابها جيد أه؟ فاعل نعم فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل أ ل ف النائب ة النائب عن الضمه لماذا ل أ ن ه متنى أ و ل أ ن ه اسم متنى لكن ما هو المتنى ما هو ا ل م تعريف ن ما هو ت المتنى ما هو المتنى, المتنى؟ تعريف المتنى هو ماذا هو اسم أه؟ أه؟ و س م يدل على اثنين اه؟ او اثنتين على اثنين نعم أ و اثنتين اه؟ نعم على اثنين أ و اثنتين أ ح س ن ت م بزياده ب ز ي ا د ة ب ز ي ا د ة في آ خ ر في آ خ ر في اخر نعم أه؟ في آخر صالح للتجريد صالح للتجريد وعطف ي مثلها عليه تقول جاء معلم ومعلم معلمون ومعلمون ص ا ر ح ل ت ي وعطف م ث ل ه ع ل ي ه ن ع م تمام وعطف مثله عليه هكذا يعرفون المتنه إ ذ ن كل اسم يدل على اثنين أو ثلاثين أه؟ او ث ن ن ت ي أ اثنتين ف إ ن ع ل ا م ة الرفع هي ماذا هي ا ل أ ل ف هي ا ل أ ل ف هي ا ل أ ل ف تقول جاء معلمان نجح ت ا ل م ي د ا ن إ ل ى غير ذلك وقرا من ا ل ق ر آ ن الكريم مما ترك الوالدان قال رجلان قال رجلان <أه> فرجل و م ر أ ت ا ن فرجل و م ر أ ت ا ن نعم نعم جيد إ ذ ن بهذا نكون قد عرفنا ب أ ن ا ل أ ل ف ة تكون ع ل ا م ة للرفع في موضع واحد هو ماذا、والمتنى. هو المتنه نعم ثم ننتقل إ ل ى موضع آ خ ر وهو النون موضع النون、م? موضع النون اي الفاء بحسب ما قبله فاره ن و م ر أ ت ه الفاء كالواو بحسب ما قبله ناو النون قال الشيخ رحمه الله و أ م ا النون فتكون ع ل ا م ة للرفع في الفعل المضارع إ ذ ا اتصل به ماذا ضمير تثنيه أ و ضمير جمع أ و ضمير المؤنثه ا ل م خ ا ط ب ة أ و ضمير م ؤ ن ث ة المخاطبه يعني أ ن النون تكون على مل الرفع في موضع الواحد وماذا ها ها الافعال ا ل خ م س ة جيد ولهذا قال في الفعل المضائع إ ذ ا اتصل به ضمير تثنيه فنقول نقول التلميذان يكتبان يكتبان, يكتبان, التلميذان يكتبان ما ن ي اعرابي ما ل ن م سلامه يكتبان و ف ل يكتبان يعني مضارع موفور ع م او ع ل ا م ة طرفه تبوت النون تبوت النون في آ خ ر ه أحيكم له ن ي ا ب ة عن ا ل ض م ة ل أ ن ه فعل من الافعال أ ف ع ل الخمسة ل من أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة وهكذا فكل فعل كان يشبهه فهو مرفوع بالنون, بالنون. بالنون. يكتبان يتعلمان ي يجتهدان ي يفوزان ي الى غير ذلك التلميذاتان تكتبان ي يكتباني وتكتباني. هنا تكتباني. فعل مضاعي يتصل فعل م ض ا ر ع مغفور و ع ل ا م ة رفعه تبوت النون في اخره ن ي ا ب ة عن الضمه ة نعم الضمة أ ف ع لانه من ل ل الخمسة أ ف ع ا س ح ت م ل أ ن فعل من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة إ ذ ا فكل فعل ف فكل فعل كان ل فعل ك يشبهه فهو مغفور مثل تكتبان ي تكتبان ي تلعبان ي تمرحان ي تندمان الى غير ذلك نعود به الى الندم نعم <تصفيق> أ و ضمير جمع ي ن أ و ضمير جمع ي ن وخصوصا الندم غدا يوم ا ل ق ي ا م ة اللهم لا تجعلنا من النادمين أ و ضمير جمع أ و ضمير جمع مثل ماذا التلاميذ, يكتبون. التلاميذ يجتهدون يكتبون نعم إذن يكتبون فعل ن ع مضايع فعل م يتصل به ضمير جمعين ضمير جمعين فهو مرفوع نعم و ع ل ا م ة رفعه النون في آ خ ر ه ل أ ن ه فعل من ا ل أ ف ع ا ل الخمسه أ و كما قال اخوان العب الأولاد ي الله المستعان والله يلي من اللاعب إليه مشكلة من <تصفيق> من أه؟ تمام طيب إ ذ ن فهذه هي ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة كذلك فعل المضايع تتصل بضمير ت ت ن ي ة ضمير تتنيه, دمين تتنية. تقول أ ن ت تكتبين انت تكتبين نعم انت تكتبين احسنتم إ ذ ا تكتبين فعل المضايع م? اتصل به ضمير ا ل م ؤ ن ث ة ا ل م خ ا ط ب ة إذن فهو مرفوع وعلامه رفعه النون, ها؟ النون في آ خ ر ه لانه فعل من الافعال الخمسه أثنية. فهذه أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة كلها م ر ف و ع ة كلها م ر ف و ع ة بتموت النون في آ خ ر ه ا وبهذا نكون قد عرفنا أ ن النون تكون ع ل ا م ة للرفع في موضع واحد ووفي ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة مثل يفعلان تفعلان يفعلون ي تفعلون تفعلينه يفعلون تفعلينه تفعلين نعم جيد ها؟ تقول الطالبان يجتهدان الطالبان يجتهدان ما ي ع ر ب الطالبان الطالبان م ب ت د نعم م ب تمام د ت إ ن كنتم تالمون ف إ ن ه م يالمون كما تالمون نعم مبتدأ. أحسنتم مبتدأ م غ ف و ع نعم وعلامه رفعي ه ن ا كمن يقوم مبتدا مغفور ب ت د ا أ س ت د ن ا نعم ه ن ا ك من ي ق و ل م ف و ع بهذا احسنتم نعم مبتدا ل م ف و ع وعلامه رفعي الالف ن ي ا ب ة عن الضمه لماذا ل أ ن ه م ت ن ع لانه مثنى الطالبان والنون هنا والنون والنون عوض نعم عوض عن التنويم في الاسم المفاضي نعم عوض عن ا ل ت ن و ي ن في الاسم المفاضي جيد يجتهدان ي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 و ا ل أ ل ف يجتهدان و ا ل أ ل ف م ع ع ر ب ا ل أ ل ف وهذه ا ل أ ل ف ما ع ر ب ه ا يجتهدان ف ع ل ع م فاعل كيف هي مبني على السكون فاعل مبني على السكون في محل رفع في محل رفع نعم جيد أ ي ن هو الخبر أ ي ن هو الخبر نعم ا ل ج م ل ة ا ل ف ع ل ي ة أ ح س ن ت م يعني الخبر ج م ل ة ف ع ل ي ة هنا يجتهدان ي ج م ل ة يجتهدان ي في محل رفعين خبر لي أه؟ المبتدأ. خبالي أه؟ المبتدا نعم إ ذ ن فيجتهدان المنفور وعلامه ر ف ع ي تبوت النون وقس على هذا كل فعل من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة ثم بعد علامات الرفع تاتي أ ت ي ع ل م ا ا ل ن ص ب علامات النصب إ ل ى ا ل ح ص ة ا ل م ق ب ل ة سائلين الله جل وعلا أ ن ينفعنا و إ ي ا ك م بما سمعنا و أ ن يجعل و إ ي ا ك م ما سمعناه في ميزان ح س ن ت ن ا جميعا و أ ن يتقبل منا ومنكم التذكير بعلامة رفع هناك خ ل ا ص ة لما سبق ما هي علامه الرفع قبل أ ن نختمها نزولا عند رغبه فيك الفاضل ل علامة ل ل ه يكرمك ر ع أربع ع ل م نعم ا ا ت ل م ة و ا و و ا ا ل ض م ة والواو والالف والنون أ ح س ن ت م هذه علامات الرفع ا ل ض م ة ا ص ل ي ة و ا ل ث ل ا ث ة ا ل آ خ ر ي ن ينوبون عنها الضمة والواو والألف والنون والألف والنون、أحسنتم. بارك الله أحسنتم فيكم طيب إ ذ ا ن س أ ل الله تعالى أ ن ينفعنا و إ ي ا ك م بما سمعنا و أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م ل خ د م ة ل غ ة ا ل ق ر آ ن و ل غ ة ا ل س ن ة و أ ن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا جميعا إن وإن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان نسأل الله تعالى أن خطأنا وأن يتجاوز عن دنوبنا وأن نسلح أحوالنا منكم بارك الله فيكم جميعاً وشكر الله لكم وتقبل الله وعلا الله تعالى يتجاوز الله جميعا الله الله يغفر فيكم لكم جل وشكر م ش ا ر ك ت ك م و إ ج ا ب ت ك م وتواجدكم في هذه ا ل غ ر ف المباركات والتي ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يبارك فيها و أ ن يديمها علينا جميعا مبارك فيكم جميعا الله منكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم إبراهيم حمد المجيد محمد محمد وتقبل وبارك الله إنك صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك وبارك على محمد وعلى على وعلى صلى آل、محمد. كما باركت إبراهيم إبراهيم حمد المجيد على وعلى إنك سبحانك اللهم و ب ح م د ك شهد الله إ ل ى هل انت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك ان ل المقبلة ح ص ة إ شاء الله يوم الخميس يوم الخميس إن شاء الله يوم الخميس ن س أ ل الله أ ن يسير أ م و ر ا و أ م و ر كم السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته